50 languages. 14 14 شهر الالوان تغر الشمس صفراء الشمس صفراء تعمر غوพลิشوا البرتقاله برتقاليه البرتقاله برتقاليه الكرزة حمراء الكرزه حمراء واشر السماء زرقاء السماء زرقاء العشب اخضر العشب اخضر تشغور يتاغو التربه, بنية التربة بنية وشعب شخو السحابه رماديه السحاب رماديه شرخ حشخ خر ئطارات العجلات سوداء اطارات العجلات سوداء وسم ش صفد فج ما لون الثلج؟ ابيض ما لون الثلج؟ ابيض تغمش صدفت غوجي ما لون الشمس؟ اصفر ما لون الشمس؟ اصفر ابلسينم رشي صدفت روبليش ما لون البرتقاله؟ برتقالي ما لون البرتقال؟ برتقالي كرزم ش صدفت ما لون الكرز احمر ما لون الكرز احمر واشم ش صدفت شوانط ما لون السماء ازرق ما لون السماء ازرق وتسمش صدفت قشخو ما لون العشب اخضر ما لون العشب اخضر ما لون التربة؟ بنية وشعبشم عش فد شخ ما لون السحابة؟ رمادي ما لون السحاب؟ رمادي شرخ حش خم فد شخ ما لون إطارات العجلات؟ أسود ما لون إطارات العجلات؟ أسود